بحبه شجرة وغلة ومعنى وهوا وجعت انا ويالي بحبه على يوم ثورتنا نغني سوا يا بو يا بوي يبتلو منديل حلوة هدية قلتلو يا جميل خد عدية خد عدية وبعوضة الأيام يا حبيبي أيام الهنا والحرية والحرية وتعيش فرحتنا يا بوي يا بوي يا بوي بجهد صورتنا يا بوي يا بوي يا بوي وتعيش فرحتنا يا بوي يا وي يا بوي بجد صورتنا يا بوي يا بوي طار من روحي بخيبو يا مخلا العدسان ارتوى يا بوي يا بوي الك تكلبنا على بابي وعزمت جريبي واحبابي, وعزمت وأحبابي وفرحت بيوم صورت بلدي أكثر من يوم كتب كتابي من يوم كتابي وفرشت الرمله يا بوي يا بوي يا بوي وكوية يا بوي, يا بوي, يا بوي وفرشت الرمله يا بويا بوياي بوي نكونه الشمله يا بويا يا بويا بوي زرع اللي بحبه فرحان زي وطب واستوى يا بويا بويا دمك اللي بحبه خليتكالك عطى وسبجني في همتي ونشاطي في همتي ونشاطي وبلدنا بصورتنا بتعلى وتخلي المستعمر واطي تخلي المستعمر واطي عطشان وسجتني يا بوي يا بويا بوي. وغنتني يا بوي, يا بوي. عطشان وسجدني يا بوي يا بوي يا بوي وفجر وغنيتني يا بوي يا بوي يا بوي ولجيت مهري اللي بحبه والعادل جرح يا يا بوي يا بوي الدم